بوك تو سكسان ثمانية وثمانون ثمانية وثمانون ياردمج فيillerن اكي ماضي الأفعال المساعدة اثنين ماضي الأفعال المساعدة اثنين Oğlum bebekle oynamak istemiyordu. Lam yurid ibni an yelgab eddumya. Lam yurid ibni an yelgab eddumya. Kızım futbol oynamak istemiyordu. Lam turid ibnati an telgab kuret elqadam. Lam turid ibnati an telgab Karım benimle satranç oynamak istemiyordu. Lam turid zawjati en telعaba şatranç. şatranç. Çocuklarım gezinti yapmak istemiyorlardı. Arada evlaadi en la yakomu binuzha. أضي طبل لم يريد أن يرتب الغرفة لم يريد أن يرتب الغرفة يطبل لم يريد أن يذهب إلى أسرتهم لم يريد أن يذهب إلى أسرتهم. onun دوندurma yemesine yoktu. لم يسمح له أن يأكل آيس كريم لم يسمح له أن يأكل آيس كريم onun çikolata yoktu لم يسمح له أن يأكل شوكولاته لم يسمح له أن يأكل شوكولاته onun şeker yoktu لم يسمح له أن يأكل بومبون. لم يسمح له أن يأكل ملبس بير ديليكتي سمح لي أن أتمنى لي شيئا سمح لي أن أتمنى لي شيئا كانديمي بير البيسي ألماما سمح لي أن أشتري لي ثوبا سمح لي أن أشتري لي ثوباً. بير فوندان ألماما إذن vardı. سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاته. سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاته. uçakta sigara içmen هل سمح لك أن تدخن في الطائرة؟ هل سمح لك أن تدخن في الطيارة؟ أستاند بيرة إجمان سربست ميد. هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ كبيه أتل الألماني سربست ميد. هل سمح لك أن تدخل معك الكلبة إلى الفندق؟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 أولده uzun كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء. gece uzun süre uyanık kalmalarına müsaade كان يسمح لهم أن يسهروا طويلا. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلا.